بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 أَوَلَمْ ير الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُقْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبين، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خلقه، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ